أنواع الطقس كثيرة، حر، بارد، ممطر، ثلجي، غائم، صاف، وعاصف. في الصحراء، الطقس حر جدا وجف. في مناطق القطبية، الطقس بارد جدا وتتساقط الثلوج. في المدن الكبيرة، نرى الطقس ممطر والضباب. الطقس الصافي مفيد للرياضة والنزهة. بينما الطقس العاصف خطير على السفر والخروج